بسم الله الرحمن الرحيم هاي كواليتي من القاهرة تقدم ليس الغريب ليس الغريب هذا الألبوم يحتوي على قصائد مؤثرة من الشعر الإسلامي بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي. وقفت على القبور مسلما وقفت على القبور مسلماً. وقد تجمع حولي من ينوح ومن. يبكي علي وينعاني ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي واستر عيوبي تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجال نفس يا حلو يا حلو يا حلو ناس انت ودك لغد تروح ملونا ملونا أبقى أنا ولدك أبقى أنا ولدك وأنت مناجات الخفية تسمع إلهي ترى وفقري وفاقي